فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وَجَاءُوا أَبَاكُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالَ مَنْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ was well وَكَانَ لِكَمَن كُنَّا لُسُفًا فِي الْأَرْضِ وَلِعَلَّمَغُومٍ تَؤِيلُ إِلَى أَحَادِيثِ وَاللَّهُ وَمَا فَلغا شَدوا اتينا حكم من وعلم ما كذلك